والارض وضعها لنام فيها فاكهة والنخل ذات لكمام والحبذ العاصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجأن من مارج وخلق الجأن من مارج من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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كلعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 سَنَفْرُغُ لَكُمُ أَيُّهَا الْقَوْلَانِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِّي سَتَعْتُمُ أَنْتَانِ فُزُوا أَنْتَانِ فُزُوا مِنَ قَطْرَ الْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُزُوا لَا تَانْفُزُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عذابا به انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذون بالنواصي ولقذاب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 فيهما من كل فاكهه زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائن من استبرق وجنا الجنتين داندان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمتن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن العخوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء لحسن إلا لحسن فبأي آل إربك ما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آل إربك ما تكذبان مداهمتان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 فيهم خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمتهم إنس قبلهم ولا جان